قال يا رب إني ضعفت عظامي وكثر شيب رأسي ولم أكن خائبا في دعائي لك بل كلما دعوتك أجبتني وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا وإني خفت قرابتي أن يقوموا يقوم بعد موتي بحق الدين لانشغالهم بالدنيا وكانت امرأتي عقيما لا تلد فأعطيني من عندك ولدا معينا يريثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا يريث النبوة عني ويرثها من آل يعقوب عليه السلام وصيره يا رب مرضيا في دينه وخلقه وعلمه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 وقد خلقتك يا زكريا من قبل ذلك ولم تكن شيئا يذكر لانك كنت عدما قال رب اجعل لي ايه قال ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا قال زكريا عليه السلام يا رب اجعل لي علامه اطمئن بها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 وحنانا من لدنا وذكاه وكان تقيا ورحمناه رحمة من عندنا وطهرناه من الذنوب وكان تقيا ياتمر بأوامر الله ويجتنب نواهيه وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا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 ويوم يبعث حيا يوم القيامه وهذه المواطن الثلاثه هي اوحش ما يمر به الانسان فاذا امن فيها فلا خوف عليه فيما عداها واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا واذكر ايها الرسول في القران المنزل عليك خبر مريم عليه السلام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 انما انا رسول من ربك ارسلني اليك لأهب لك ولدا طيبا طاهرا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا قالت مريم متعجبه كيف يكون لي ولد ولم يقربني زوج ولا غيره ولست زانيه حتى يكون لي ولد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 فحملت به بعد نفخ الملك، فتنحت به إلى مكان بعيد عن الناس. فأجاه المخاض إلى جذع نخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فضربها المخاض وألجأها إلى ساق نخله. قالت مريم عليه السلام يا ليتني مت قبل هذا اليوم وكنت شيئا لا يذكر حتى لا يظن بي السوء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 وامسكي بجدع النخلة وهزيه تساقط عليك رطبا طريا جنيا من ساعته فكلي واشربي وقري عينا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 حيث جئت بولد من غير اب يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا يا شبيهه هارون في العباده وهو رجل صالح ما كان ابوك زانيه ولا كانت امك زانيه فانت من بيت طاهر معروف بالصلاح فكيف تاتين بولد من غير اب فاشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فاشارت إلى ابنها عيسى عليه السلام وهو في المهد فقال لها قومها متعجبين كيف نكلم الصبيا وهو في المهد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا قال عيسى عليه السلام اني عبد الله أعطاني الإنجيل وجعلني نبيا من أنبيائه واجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا واجعلني كثيرا نفعا للعباد اينما كنت وامرني باداء الصلاه واعطاء الزكاه طيله حياتي وبرا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 إذ طويت صحف العباد وفرغ من حسابهم وصار كل إلى ما قدم وهم في حياتهم الدنيا مغترون بها لهون عن الآخرة وهم لا يؤمنون بيوم القيامة إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون إنا نحن الباقون بعد سناء الخلائق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 إذ قال لابيه اذر يا ابت لما تعبد من دون الله صنما لا يسمع دعاءك ان دعوته ولا يبصر عبادتك ان عبدته ولا يكشف عنك ضرا ولا يجلب لك نفعا يا ابت إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا يا أبت إني قد جاءني من العلم عن طريق الوحي ما لم يأتك فاتبعني أرشدك إلى طريق المستقيم يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عاصيا يا أبتي لا تعبد الشيطان بطاعتك له إن الشيطان كان للرحمن عاصيا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 قال اراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لارجمنك وهجرني مليا قال آذر لابنه إبراهيم عليه السلام أمعرض أنت عن أصنام التي أعبدها يا إبراهيم لئن لم تكف عن سب أصنامي لأرمي النك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 إنه سبحانه كان كثيرا اللطف بي واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى لا أكون بدعاء ربي شقيا وأفرقكم وأفرق معبودتكم التي تعبدونها من دون الله وأدعو ربي وحده لا أشرك به شيئا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 واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا واذكر ايها الرسول في القران المنزل عليك خبر موسى عليه السلام انه كان مختارا مصطفى وكان رسولا نبيا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 واعطيناه من رحمتنا وانعمنا عليه اخاه هارون عليه السلام نبيا استجابة لدعائه حين سال ربه ذلك واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا واذكر ايها الرسول في القران المنزل عليك خبر اسماعيل عليه السلام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 ورفعنا ذكره بما أعطيناه من النبوة فكان عاليا المنزلة أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح. وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا أولئك المذكورون في هذه السورة ابتداء بزكريا وختاما بإدريس عليهم السلام هم الذين أنعم الله عليهم بالنبوة من أبناء آدم عليه السلام ومن أبناء من حملنا في السفينة مع نوح عليه السلام ومن أبناء إبراهيم وأبناء عقوب عليهم السلام ومن وفقنا للهداية إلى الإسلام واصطفيناهم وجعلناهم أنبياء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 جنات إقامة واستقرار التي وعد الرحمن وعباده الصالحين بالغيب أن يدخلهم فيها وهم لم يروها فآمنوا بها فوعد الله بالجنة وإن كان غيبا آت لا محالا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا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 وخالق ما بينهما ومالكه ومدبره فاعبده وحده فهو المستحق للعبادة وثبت على عبادته فليس له مثيل ولا نظير يشاركه في العبادة ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا ويقول الكافر المنكر للبعث استهداءا مت بالتفاني سوف اخرج من قبري حيا حياه ثانيه ان هذا لبعيد أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ ولم أَوَلَا يَتَذَكَّرُ يتذكر هذا المنكر للبعث خَلَقْنَاهُ خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فيستدل بالخلق الاول على الخلق الثاني مع ان الخلق الثاني اسهل وايسر فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم, ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا فوربك أيها الرسول لنخرجنهم من قبورهم إلى المحشر مصحوبين بشياطينهم الذين أضلوهم ثم لنسوقنهم إلى أبواب جهنم أذلاء باركين على ركبهم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا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 وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا وَلَنَا مِنكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ أَحَدٌ إِلَّا سَيَعْبُرُ فَوْقَ الصِّرَاطِ الْمَضْرُوبِ عَلَى مَتْنِ جَهَنَّمَ كَانَ هَذَا الْعُبُورُ قَضَاءً مُبْرَمًا قَضَاهُ اللَّهُ فَلَا رَدَّ لِقَضَائِهِ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم بعد هذا العبور على الصراط نسلم الذين اتقوا ربهم بانتثال أوامره واجتناب نواهيه ونترك الظالمين باركين على ركبهم لا يستطيعون الفرار منها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 قُلْ مَنْ كَانَ فِي الظَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْ مَا يُوَعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ فسيعلمون من هو شر مكانا وَأَضْعَفُ جندا قل أَيُّهَا الرسول من كان يتخبط في ضَلَالِهِ فسيمهله الرحمن حتى يزداد ضلالا حتى إذا عاينوا ما كانوا يعدون به من العذاب المعجل في الدنيا أو المؤجل يوم القيامة فسيعلمون حينئذ من هو شر منزلا وأقل ناصرا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 والاعمال الصالحات المؤدية إلى السعادة الأبدية أنفع عند ربك أيها الرسول جزاء وخير عاقبه أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أفرأيت أيها الرسول الذي كفر بحججنا وانكر وعيدنا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 إنما نعد لهم عدا فلا تعجل أيها الرسول بطلب الله ان يعجل هلاكهم إنما نحصي أعمارهم إحصاء حتى إذا انتهى وقت إمهالهم عاقبناهم بما يستحقون يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا تذكر أيها الرسول يوم القيامة يوم نجمع المتقين ربهم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 كل ذلك من أجل أن نساب للرحمن ولدا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وما ينبغي للرحمن أي يتخذ ولدا وما يستقيم أي يتخذ الرحمن ولدا لتنزهه عن ذلك إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا ما كل من في السماوات من الملائكة والإنس والجن إلا يأتي ربه يوم القيامة خاضعا لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحاص بهم علما وعدهم عدا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 إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات المرضية عند الله سيجعل لهم الله محبة بحبه إياهم وبتحبيبهم إلى عباده فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى فإنما يسرنا هذا الْقُرْآنَ بإنزاله بلسانك أيها الرسول من أجل أن تبشر به المتقين الذين يمتثلون أوامري ويجتنبون نواهي وتخوف به قوما أشداء في الخصومة والمكابرة في الإدعان للحق وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد